إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت ذا الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما كل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم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 وَنَهُمْ فِي <تصفيق> جَامِنٍ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِم كَمَن جَاءَ خَالِدًا فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إذْ خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفَا أُلَايَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ اتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها